سفير وحده ام سفير وحده وفقدني لتبعد عني لتبعد عني وتنسيني قدعني من غير ما تسلب وكفى قلبي أنا مسلب قدعني من غير ما تسلب وكفى قلبي أنا مسلب دا نيا دموه دموه بتكلين دا نيا دموه دموه بتكلين انسى في وحده وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتنسى أصبر قلبي وتمن على نادي الشو أنا حستن وأصبر قلبي وتمن على بان ما تجيني على بان ما تجيني وتنى نادي الشوق انا حستا ما اصبر قلبي واتمن على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتنى طماني بقربة قاوي وعدني تمامي بقربك قوي وعدني همسه في روحه وفيتني لتبعد عني ليه عني وتشيلني خايف للغربة حلالك والبعد يغير أحوالك خايف للغربة حلالك والبعد يغير أحوالك خلي ديني دايما دايما على بالك خليني دايما دايما على بالك انسى وحدك روحك او فيتني عني ليه عني وتنسى لك حيطاو، قلبي عمره ما حفتكرك حفتك رك أكتر من الأول بدر من كان بعك حيطاو. ده انا قلبي وعمره ما يتحاول حفتكرك اكتر من الاول اكتر من الاول بس انت ياك تبقى فاكرني بس انت ياك تبقى فاكرني سافر وحده وفاهتني لتبعد عني لتبعد عني وتشغل.